الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الوصية بكتاب الله عز وجل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب الوصاية بكتاب الله وفي رواية الكشميهني وأظنها التي بين أيديكم باب الوصية بكتاب الله أورد فيه ما رواه طلحة قال سألت عبد الله بن أبي اوفى اوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا فقلت كيف كتب أو كيف كتب على الناس الوصية امروا بها ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله مراده هنا الوصاية بكتاب الله أي الوصاية بالتمسك بالتمسك بكتاب الله جل وعلا والعمل بمقتضاه ولعله يشير إلى ما جاء في الحديث الصحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وفي الأثر أو في قول طلحة سألت عبد الله بن أبي أوفى هل اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا مراده يعني هل أوصى بشيء من المال فقال لا بدليل أنه قال بعد ذلك كيف كتب على الناس الوصية او كتب على الناس الوصيه لان الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم من بعد وصيه توصون بها او دين وجاء في السنه ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عند راسه وجاءت الوصيه بالثلث فما دون كما في حديث الذي رواه البخاري حديث سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله إنه لا يرث لا يرثني إلا ابنة لي أ فأتصدق بمالي بشطر مالي قال لا قال هل أتصدق بمالي قال لا قال أتصدق بشطر مالي قال لا قال أتصدق بثلث مالي قال الثلث والثلث كثير فهو يقول هنا طلحه يسأل يعني هل اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا وجاء ما يزيل يعني جاء عند ابن حبان ما يزيد هذا الأثر بيانا فعند ابن حبان قال سئل ابن أبي أوفى هل اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترك شيئا يوصي فيه ما ترك شيئا يوصي فيه وهذا دليل على أن المراد يعني هل أوصى بشيء من المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي ليس عنده شيء من المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ما ترك شيئا يوصي فيه قيل كيف أمر الناس بالوصية ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله قال أوصى بكتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله يعني بالتمسك فيه بالتمسك به والعمل بما فيه وهذا يدل على فضل القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك به وأوصى به على التمسك به ولم يوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بذلك ودل على فضل القرآن وعلى فضل التمسك فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوصى بكتاب الله عز وجل نعم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 لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له يريد يجهر به. قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بالقرآن قال سفيان تفسيره يستغني به ثم قال المؤلف رحمه الله باب من لم يتغنى بالقرآن والتغني بالقرآن يريد به ما جاء في الحديث واختلف العلماء في المراد بالتغني بالقرآن فمن العلماء من قال التغني بالقرآن معناه الاستغناء به عن غيره وهذا يدل عليه تفسير سفيان الذي ذكره المؤلف يستغني به يتغنى به يعني يستغني به عن غيره وكأن البخاري يميل إلى هذا والقول الثاني أن معنى يتغنى بالقرآن يحسن صوته به ويقرأه قراءة مؤثرة يتغنى يعني يحسن صوته بالقراءة ولهذا شافي صحيح مسلم ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن ما أذن الله لو ما لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن وهذا دليل على أن المراد بالتغني تحسين الصوت ولهذا قال الحافظ بن حجر وغيره يتغنى به قال يتحزن به ويرقق به قلبه يعني يحسن صوته تحسينا يجعله مؤثرا على القلب مؤثرا على السامع وهذا هو الراجح أن معنى يتغنى يحسن صوته تحسينا يجعل المستمع له يتأثر يتأثر القاري ويتأثر المستمع بحسن صوت القاري لكتاب الله عز وجل قال باب من لم يتغنى بالقرآن وقوله تعالى اولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وجه الشاهد من الآية أنه أن القرآن يستغنى به عن اخبار الأمم الماضية الله جل وعلا يقول اولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يعني اولم يكفهم يكفي الذين كفروا بهذا القرآن أن أنزلنا عليك القرآن يترع عليهم اخبار الأمم السابقة وهذا كما قلنا هذا هو الدليل على أن البخاري يرجح أن يتغنى بمعنى يستغني لأن وجه الاستشهاد بالآية كأنه يقول اولم يكفهم أن الله أنزل عليهم القرآن يغنيهم عن أخبار الأمم السابقة ففيه الخبر اليقين وفيه ما يغني عن الاخبار او اخبار الامم السابقه فكان البخاري اخذنا من هذا الاستدلال يميل ان معنى يتغنى يستغني به ثم اورد رحمه الله حديث ابي هريره انه كان قال انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن ومعنى لم يأذن هنا من الأذن من الأذن بفتحتين وهو الاستماع يعني لم يستمع الله لم يأذن الله لشيء من الأذن وهو الاستماع أي لم يستمع الله لشيء ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن فالاذن هنا بمعنى الاستماع وهذا هو وجه الشاهد من الحديث على الترجمة باب من لم يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته ويزينه ويحزن به ويرقق به القلوب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله جل وعلا ما أذنى أي ما استمع لأحد أو لشيء استماعه لنبي حسن الصوت يحسن ويزين صوته بكتاب الله عز وجل هذا معنى الحديث ثم قال وقال صاحب له صاحب لابي سلمة راوي الحديث عن أبي هريرة وقال صاحب له أي صاحب لابي سلمة راوي الحديث عن أبي هريرة وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقال صاحب له وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يريد يجهر به يعني يتغنى بالقرآن يعني يجهر به وهو كما قلنا يعني يحسن صوته ويزينه ويرفع صوته بحيث أنه يجهر به ويسمعه من حوله ثم أورد حديثه بهريرة أيضا. ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن قال سفيان وهو سفيان بن عيينة تفسيره يستغني به يتغنى فسر سفيان بن عيينة يتغنى قال يستغني به عن غيره ولكن الراجح هو القول الأول وهو أن معنى يتغنى به أي يحسن صوته بحيث أنه يصبح مؤثرا بالقلوب ويرقق القلوب حينما تسمعه وهذه الترجمة باب من لم يتغنى بالقرآن هي معنى حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا من لم يتغنى بالقرآن فليس منا وهو حديث صحيح فالحاصل أن هذا الباب فيه حث المسلم على تحسين الصوت عند القراءة ولا يكون هذا من باب الرياء وإنما الأعمال بالنيات لكن يحسن صوته يبتغي بذلك وجه الله ليتأثر هو، وليؤثر على غيره حينما يسمع القرآن فهذا من الصفات التي ينبغي يكون عليها قارئ كتاب الله عز وجل نعم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 ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني اوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ثم قال المؤلف رحمه الله باب اغتباط صاحب القرآن ومعنى اغتباط صاحب القرآن يعني فرحه وسروره فرح صاحب القرآن وسروره بهذه النعمة التي من الله عليه بها وهذا يدل على فضل القرآن. باب إرتباط صاحب القرآن يعني فرحه وسروره بهذه النعمة التي حصلها ومن الله عز وجل عليه بها. وتلاحظون أن تبويبات البخاري رحمه الله او هذه التبويبات الأخيرة كلها تدل على فضل القرآن. وهي مستلزمة للحث على قراءة القرآن يعني الذي نخلص به أو مما نخلص به من الفوائد أنه ينبغي لنا أن نحرص على قراءة القرآن أو على كثرة قراءة القرآن هذا الذي ينبغي لنا والإنسان إذا كان يعلم ولا يعمل يذهب عليه العلم ولكن ينبغي له إذا علم أن يعمل كما قال بعض السلف قالوا العلم ينادي أو يهتف بالعمل فإن جاء العمل وإلا ذهب جميعا ذهب العلم والعمل فيا أخوان ينبغي لنا أن نقرأ كتاب الله عز وجل استعرض برنامجك اليومي استعرض حياتك كم لكتاب الله عز وجل منك ما هو حظ كتاب الله منك من وقتك ونحن نزعم أن طلبة علم ونريد العلم الشرعي هذا العلم هذا زاده من أعظم الزاد له كتاب الله جل وعلا ومهما تكن عندك من المشاغل لا تخادع نفسك عليك بكتاب الله عز وجل مهما كانت مشاغلك لن تكون مشاغلك أكثر من مشاغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ القرآن كل يوم وله نصيب من كتاب الله عز وجل ما يتركه وكذلك أصحابه من بعده والأئمة من بعدهم إلى زمننا هذا حتى إنه بلغني أن سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي حفظه الله أنه كان قبل أن يكون مفتيا كان يختم كل ثلاث ليال وبعد أن صار مفتيا صار يختم كل سبع ليال لأنه شغل مع ما هو فيه من العمل يا اخوان فالمسألة تحتاج إلى إصرار اجعل لك برنامج يوميا لا بد تقرأ كتاب الله عز وجل ولو ساعة تحتاج مداومة فقط والنفس هذه طبيعتها كل شيء تلزمها به في بداية الأمر يصعب عليها لكن مع المراس والتكرار تذل وتخضع ويصبح هذا من ديدنها بل لو تركته يوم من الأيام تجد أنك تركت شيئا يعني تتأثر بتركه اخوان لا بد لا بد أن نجعل لنا زادا من هذا الكتاب العظيم ولنبدأ من يومنا هذا لابد نجعل لنا نصيب وجمهور السلف يا أخوان وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا كانوا يختمون القرآن في سبعة أيام الجمهور يعني بمعدل أربع أربعة أجزاء وشيء يوميا جمهور السلف جمهور الصحابة وفيهم التجار وفيهم المزارعون وفيهم أصحاب الحرف وفيهم اصحاب الاعمال ومع ذلك جمهورهم يقراه في سبعه ايام فهذا لا بد من من اراد العلم فعليه بكتاب الله عز وجل ولهذا اورد المؤلف رحمه الله في هذا حديث عبد الله بن عمر وحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا على ثنتين والحسد حسدان حسد مذموم وحسد مأذون به فالحسد المذموم هو تمني زوال نعمة الغير هو تمني زوال نعمة الغير يرى عند أخيه نعمة فيتمنى أن تزول هذه النعمة وتكون له فهذا هو الحسد المذموم وعلى الإنسان أن يحذر منه أشد الحذر كما قيل ما خلا جسد من حسد والنوع الثاني الحسد المباح وهو تمني مثل مال الغير من غير أن يتمنى زواله عنه ففلان بنعمة فلان في نعمة عظيمة عنده مال ينفق في سبيل الله فيقول ليت لي مثل مال فلان وأسأل الله يقر على فلان نعمته يرى فلان حافظا لكتاب الله يقول هنيئا له أسأل الله يعطيني مثل ما أعطاه هذا أمر مطلوب لأنه من باب المنافسة في الخير لكن المذموما يقول أسأل الله أن يأخذ أمواله التي بيده يجعلها لي ليس أمواله لي هذا تمني زوال نعمة الغير أو تمني عين نعمة الغير هذا لا يجوز ولهذا قوله الحديث لا حسد إلا على اثنتين يعني المراد به الحسد المباح وبعض أهل العلم قال لا رخصة في الحسد إلا إذا كان تمني مثل مال الغير من غير أن يتمنى زوال نعمة الغير عنه فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على ثنتين يعني لا غبطه ما تغبط أحد وترى أن النعمة التي هو فيها عظيمة إلا نعمتين الأولى رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل وعند مسلم آناء الليل وآناء النهار بزيادة آناء النهار يعني قام به ومعنى قام به يقول الحافظ القيام به العمل به مطلقا وقيل العمل به تلاوة وطاعة العمل به القيام بالقرآن العمل به تلاوة وطاعة يعني يتلوه ويطيع ربه ويتبع هذا القرآن يطيعه فيما يدعو وفيما يأمر وفيما ينهى ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار هذا أيضا يغبط ويتمنى مثل نعمته رجل أعطاه الله مالا ثم تأملوا يا اخوان أن النعم كلها من الله وما بكم من نعمه فمن الله ولهذا قال رجل آتاه الله الكتاب من الذي آتاه الكتاب الله الذي من عليه به وصاحب المال ورجل أعطاه الله مالا فالمعطي هو الله والمؤتي هو الله سبحانه وتعالى ولهذا يجب أن يسال الذي بيده كل شيء هو الذي يمن ويعطي ويمنح سبحانه وتعالى قال ورجل آتاه الله ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به لأنه كثير من الناس يعطيه الله مالا لكن لا يتصدق منه يمسكه لا هذا ما يغبط وإنما الذي يغبط الذي حصل على المال أو وهبه الله المال ووفقه لبذله والتصدق به في وجه الخير ولهذا جاء في الحديث الصحيح نعم, الرجل الص... نعم, الم... نعم المال الصالح للرجل الصالح يمن الله عليه بيمان ويتقي رجلا صالحا يعرف حق الله فيه هذا يغبط ولهذا تنازع العلماء ايهما افضل الغني الشاكر ام الفقير الصابر كما ذكر ذلك ابن قيم وذكر اقوال الفريقين في عده الصابرين وانتهى إلى الى ترجيح ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، وخلاصة الترجيح إلى أن, الغني إلى أن الفقير الشاكر أن الفقير الصابر يعني هو ما أمامه إلا هذا إما يصبر وإما أن لا يصبر وإلا هو فقير معدم ما بيده شيء أما الغني الشاكر لا غالبا المال يطغي فلا إن الإنسان لا يطغى الرأى هو استغنى الغالب أن المال يغني فإذا كان مع المال شكر الله وعرف حقه فيه فإن هذا أفضل فالحاصل أن الرجل الذي اتاه الله مالا وصلته على هلكته في الحق فإن هذا يغبط ثم ورد حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين رجل علمه الله القرآن هنا قال علمه الله القرآن فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار تاملوا يا اخوان تلاوه القران يعني هذه بحد ذاتها نعمه هذه ما يحول احد بينك وبينها يعني ما الذي يحول بينك وبين ان تقرا القران الان تمسك المصحف وتقرا, وتقرأ كتاب الله وتتلو القران ما الذي يحول بينك وبين هذا هذه نعمه يغبط عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين هذه احدى الخصلتين قد المال ما تستطيعه وما تستطيع ان تملك المال ولا, ولا يكون بيدك لكنك تستطيع أن تمسك القرآن وتتلو كتاب الله عز وجل من الذي يحول بينك وبينه قال ورجل علمه الله القرآن فهو يتلوه انا الليل وآن عن فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أتي فلان. فيه دليل على أن السنة أن يرفع المسلم صوته بالقراءة سواء كان في الصلاة الجهرية يعني صلاة الليل أو كان يقرأ بدون صلاة لأنه قال سمعه جار له دليل أن الصوت قد وصل إلى الجار قال فقال ليتني أتيت مثل ما أتي فلا فعملت مثل ما يعمل يعني ليتني أتيت مثل ما أتي فلا أتاك الله القرآن ولهذا كثير من ما يستشعر هذه النعمة نعمة أنه يقرأ القرآن هناك بعض العامة وبعض من لا يقرأ ولا يكتب ما يستطيع ان يقرأ القرآن يتمنى لكن ما يستطيع يقرا كتاب الله عز وجل اتمنى الله عليك بهذه النعمه تستطيع ان تقرا ما بينك وبينه الا ان تفتح المصحف قال ورجل عاتب الله ما لم فهو يهلكه في الحق وعند مسلم او بل عند البخاري في روايه كتاب العلم قال فسلطه فسلطه على هلكته في الحق ومعنى سلطه على هلكته يعني إهلاكه يعني استخدم هذا المال فيما يهلكه وينفده ويذهب به لكن بالحق وبسبيل الحق وبما امر الله به فقال رجل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فأعملت مثل ما يعمل يلاحظ هنا يا اخوان ان هذين الحديثين اشتمل على خصلتين عظيمتين وكلاهما فيهما الاحسان الى الناس فالاولى فيهما فيها الاحسان الى الناس بالعلم والثانيه الانسان الاحسان الى الناس بالمال هذه من اعظم النعم الاحسان الى الناس بالعلم لان المراد تعلم كتاب الله وتلاوته وتعليمه كذلك خيركم من تعلم القران وعلمه وكذلك الاحسان الى الناس بالمال فهاتان الخصلتان هما اللتان يغبط من اتصف بهما أو بواحدة منهما والحمد لله أن واحدة منهما يستطيعها كل أحد وهي تلاوة القرآن وتعليم القرآن وهذا لا شك أنه يدل على فضل القرآن لأنه قال باب ارتباط صاحب القرآن ترتبط به لأن الله من عليه بهذه النعمة العظيمة نعم قال باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبه قال أخبرني عن قمة ابن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ, عب قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن, عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأه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 ثم قال المؤلف رحمه الله باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذا هذه الترجمة استنباط من الحديث الذي أورده خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذا من فقه البخاري رحمه الله فإنه كثيرا ما يعنون ويبوض بمعنى حديث وقد يكون بلفظ حديث لهذا الذي يقرأ مثل هذه الكتب المباركة مثل صحيح البخاري تجده مرتبط بالسنة وبالعلم إن لم تكن أحاديث موردة مروية فإن العناوين كذلك تشتمل على معاني الأحاديث في الغالب أو في كثير من الأحيان إذن وهذا يدل على فضل القرآن لأن النبي يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه فخير المؤمنين الذي جمع بين خصلتين وهو أنه تعلم كتاب الله جل وعلا ثم علمه لخلقي لخلق الله لعباد الله هذا خير الناس وهذا فيه فضيلة العلم وأنه من أجل الأعمال بذل العلم للناس أول يتعلم الإنسان ويتبصر في دين الله عز وجل ويتفقه ثم يبذل ما أعطاه الله عز وجل ومن عليه به وهذا من أسباب بقاء العلم إذا أردت أن يثبت العلم عندك وأن ينمو ويكثر فعلمه علم العلم هو الشيء الذي كلما أعطيه كلما انفقت منه زاد عندك كما قال القائل وكنزا لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا يزيد بكثرة الإنفاق منه كل ما تنفق وتبذل يزيد علمك وينمو ويكثر وكل إنسان يحب أن يزداد علمه فعليك بتعليم العلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم أورد فيه حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ أبو عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن هو أبو عبد الرحمن السلمي وهو من التابعين أقرأ في إمرة عثمان في إمرة عثمان حتى كان الحجاج يعني استمر يقرأ القرآن في خلافة عثمان إلى وقت مجيء الحجاج وقد ذكر الحافظ بن حجر أن بين أول خلافة عثمان وآخر خلافة الحجاج إثنتان وسبعون سنة بين اول خلافة عثمان وآخر خلافة الحجاج تنتاني وسبعون سنة وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية الحجاج ثمان وثلاثون سنة يعني ثمان وثلاثون سنة لا شك أنه قد درسها أربعون سنة وهو يقرئ كتاب الله عز وجل ولهذا قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وهو القرآن لأنني تعلمته وصرت, وصرت أعلمه ولهذا أقعدني هذا المقعد وأجلسني هذا المجلس أنني أعلم وحتى في وقت عثمان ووقت وجود الصحابة كان يعلم القرآن واستمر على ذلك ثم أورد حديث عثمان أيضا من طريق آخر فقال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان وهو الثوري وهذه الطريق وهي طريق سفيان الثوري فيها حذف سعد ابن عبيدة وهذا دليل يعني أن كل كلا الطريقين صحيح ولهذا أوردهم البخاري لأن البخاري احيانا يكرر الحديث لنكته في المتن واحيانا لنقطه في الاسناد قال ان افضلكم وهنا فيه ايضا زياده على الفائده الاسناديه فيه ايضا من حيث المتن ان فيه لفظ ان افضلكم من تعلم القران وعلمه وهو بمعنى خيركم من تعلم القران وعلمه ومراد افضلكم في الخير في جانب الخير قال وعن سهل بن سعد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال مالي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطها ثوبا قال لا أجد قال أعطها ولو خاتم من, من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا فقال زوجتكها بما معك من القرآن وسيأتي الحديث مطولا إن شاء الله وهذا يسمى حديث الواهبة حديث الواهبة لنفسها أو الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الحديث يدل على فضل القرآن بدليل أنه جعل تعليمها شيئا من القرآن كافيا في المهر لأنه لابد أن يكون هناك مهر حينما يتزوج الرجل لا بد أن يمهر زوجته مهرا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يلتمس شيئا ولم يجد قال أتحفظ شيئا من القرآن كما سيأتي أتظهر أتحفظ شيئا عن ظهر قلب من القرآن قال نعم فقال زوجتك ها بما معك من القرآن هذا يدل على فضل تعليم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مهرا لهذه المرأة وسيأتي الحديث بأطول مما هنا ومحل الشاهد الدلالة على فضل تعليم القرآن وأن الخير كل الخير أن يجمع المسلم بين تعلمه وتعليمه ويجمع بين قراءته وبين تلقينه للناس وكذلك تعليم الناس تفسيره والعلوم المستنبطة منه نعم قال باب القراءة عن ظهر القلب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت, أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت, فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأت رأسه فلما رات المراه انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها فقال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزالي قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزالك إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء وإلا لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه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 يعني أي مشروعيتها واستحبابها مشروعية واستحباب القراءة عن ظهر قلب والعلماء تنازعوا أيهما أفضل القراءة من المصحف أو القراءة عن ظهر قلب ف ذهب كثير من السلف وبعضهم يحكيه قول الجمهور إلى أن الأفضل القراءة من المصحف وقالوا لأنه يجتمع للقارئ عملا عمل اللسان وهي التلاوة وعمل العين وهو النظر في المصحف فيكون أفضل من هذه الجهه. عنده عملا بخلاف الذي يقرأ فقط عنده عمل اللسان لكن الذي ينظر أيضا في المصحف عنده عملان عمل اللسان وزيادة على ذلك عمل النظر عمل العين النظر في المصحف وهو عمل لا شك فيه ومن العلماء من قال إن الأفضل هو القراءه عن ظهر قلب ومن العلماء من قال ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فأحيانا يكون بعض الناس قراءته عن ظهر قلب أخشى له وامكن له في التدبر والتأمل وبعض الأحوال, الأحوال الإنسان يعني, يعني يشوش عليها يغالبه قلبه فيحتاج إلى أن ينظر في المصحف حتى يتقن قراءته ربما لو قرأ عن ظهر قلب أنه يحصل عنده شيء من التشويش وهذا الترجيح تقريبا هو اختيار النووي وتبعه عليه الحافظ ابن حجر والأظهر والله أعلم هو القول الأول الذي عليه عامة السلف أن الأفضل القراءة بالمصحف الأفضل هي القراءة بالمصحف وقد جاءت في هذا اثار لكن المرفوع منها لا يصح جاء عن أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافله قال وإسناده ضعيف هذا إسناده ضعيف ومن طريق ابن مسعود موقوفا أديم النظر في المصحفي وإسناده صحيح إسناده إلى ابن مسعود صحيح قال أديم النظر في المصحف وكذلك جاء عن عثمان رضي الله عنه جاء عن عثمان أنه كان يديم النظر في المصحف وقال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله وجاءت أثار كثيرة عن السلف أنهم يحسون على النظر في المصحف يقول إذا كان عندك المصحف في البيت لا تهجره لا بد أن تقرأ منه يوميا ولو شيئا لا تتركه مهجورا لا بد أن تنظر فيه وإلا يكون هذا هجرا للقرآن فالحاصل أن القراءة في المصحف أفضل لأن الله يجمع للمسلم بين أجر القراءة وأجر النظر أيضا ولو أنه أرد وكان في الصلاة مثلا فإنه يقرأ من غير مصحف ولكن لو كان يقرأ جالسا فإنه يقرأ بالمصحف أفضل له والأمر في هذا واسع لكن مراد البخاري رحمه الله أنه قال باب القراءة عن ظهر القلب يعني أنه مشروع أنه مشروع ويجوز بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أمعك ماذا معك من القرآن فلما عدهن له قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم فقال زوجتكها بما معك من القرآن وهذا يدل على فضل القراءة عن ظهر قلب فالحاصل أن القراءة عن ظهر قلب نعمة عظيمة ولهذا قالوا لأنها يعني أمكن في التوصل للتعليم التعليم يعني إذا وصل الانسان مرحلة الضبط يعني يستغني أن يمسك المصحف ويستطيع أن يتكلم من حفظه في أي مكان ويشرح الآيات ولكن على كل حال يبقى أن مسألة القراءة أن القراءة في المصحف أفضل ولو قرأ أيضا من غير المصحف فلا حرج في ذلك إن شاء الله ثم أورد فيه حديث الواهبه لنفسها وهو حديث مشهور فيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطع رأسه وهذا يدل على جواز نظر الخاطب أو من يرغب الزواج بامرأة على جواز النظر إليها وينظر إلى ما يدعوه إلى قال ثم طأطع رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها وهذا من حسن الأدب يعني انظر حتى عبارة الصحابة رضي الله عنه إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال له هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتم من حديد وهذا دليل للقائلين بأن المهر لا حد لأقله كما أنه لا حد لأكثره لأنه قال يتمس ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه قوله قال سهل ما له رداء هذا كلام اعتراضي هذا هذه جمله معترضه قال سهل ما له رداء والا كلام الرجل هكذا قال هذا نزا هذا إزاري فلها نصفه هذا ازاري فلها نصفه لكن سهل قال ما له رداء يعني ما عنده الا الازار الذي يكون على اسفله الرداء الذي على الكتفين ما عنده فما عنده إلا الإزار ومع ذلك يقول هذا إزار لها نصفه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام ان قام الرجل أرد ان يذهب فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فعمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سوره كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها فقال اتقراهن عن ظهر قلبك وهذا محل الشاهد قال نعم قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن هذا يدل على فضل القراءه عن ظهر قلب والنبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل او جعل تعليمه لهذه المراه هذه السور التي يحفظها عن ظهر قلب جعلها مهرا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 قال حدثنا محمد بن علعرة قال حدثنا شعبه عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم قال حدثنا عثمان قال حدثنا جلير عن منصور مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبه وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن أبي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القران فوالذي نفسي بيده لهوى اشد تفصيا من الإبن في عقلها ثم قال المؤلف رحمه الله باب استذكار القرآن وتعاهده واستذكاره يعني طلب ذكره أو طلب ذكره فيجوز بضم الذال وهذا هو الأفصح ويجوز بكسرها يعني ان يطلب الانسان ان يكون ذاكرا للقران استذكر القرآن القران لان السين للطلب يعني طلب ان يكون ذاكرا له متذكرا له واعيا له غير ناسي له لان القران اذا لم يتعهد الانسان يذهب فاورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الإبل المعقلة وصاحب القرآن إنما مثل صاحب القرآن يعني المراد صاحب القرآن الذي ألفه لأن الصحبة تطلق على طول الملازمة فسماه صاحب, صاحب القرآن يعني لطول ملازمته له دائما يذكره ويقرأه ويتل ويتلوه فكان مصاحبا له لا ينساه ولا يتركه فنعم الصاحب القرآن و. فقال إنما مثل صاحب القرآن يعني مع القرآن إنما مثل صاحب القرآن مع القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة رجل له إبل وقد عقلها بالعقال وهو الحبل إن عاهد عليها أمسكها يعني إن تعهد هذه الإبل بالعقال بالعقل عقلها فإن هذه الإبل تبقى عند صاحبها ولا تذهب وإن أطلقها وحل عقالها ذهبت وشبه او خص الإبل بالذكر قالوا لأنها من أشد الحيوان الإنسي نفورا الإبل من أشد الحيوانات الإنسية نفورا وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة الإبل إذا نفرت ردها إلى ما كانت عليه فيه صعوبة لأن الله سبحانه وتعالى جبلها على الشده والقوه ولهذا الإبل إذا انفلتت من صاحبها ردها فيه صعوبة كبيرة فكذلك صاحب القرآن إن ترك مذاكرة القرآن ومدارسة القرآن ذهب وارجعه إلى ما كان عليه صعبا لكن إن داوم عليه صار دائما له ورد يومي يقرأ كل يوم لزم القرآن وصار القرآن يسيرا عليه خفيفا عليه يراجع الجزء والجزئين بكل سهولة وفي وقت كما يقال يعني قليل لكن إذا تركه مدة جاء يقرأ وإذا وقد نسي وتفلت القرآن منه فيحتاج الى وقت مضاعف فالقرآن صاحب القرآن مع القرآن مثل صاحب الإبل مع الإبل فإن تعاهده وذاكره ودارسه ثبت واستقر وسهل عليه وصار يسيرا عليه وإن تركه ذهب منه كما تذهب الإبل من صاحبها إذا حل عقلها وتركها بلا عقال وهذا الحديث فيه الحث على مذاكرة القرآن على استلكاره ومداومة قراءته ثم أورد حديث عبد الله أيضا قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم وبئس من أفعال الذم لأن بئس ونعمة كلاهما فعل جامد لكن بئس للذنب ونعمة للمدح فقال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي وتقدير كلام قالوا بئس شيئا كائنا للرجل قالوا تقدير كلام بئس شيئا كائنا للرجل أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي وقد تنازل العلماء في توجيه قوله نسي نسيت آية كيت وكيت بل نسي فما معنى نسيت هنا ذكر الحافظ رحمه الله خمسة أقوال تقريبا وهو ذكر ستة أقوال ولكن خلاصة ما يقال أو أحسن ما يقال في الجواب أن يقال إن كلمة نسيت قال الإنسان نسيت كذا لا يذم على كلمة نسيت يكون كل الإنسان يقول أنا نسيت كذا ما يلام ولا يذم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وسلم من ركعتين في قصه ذو اليدين في الصحيحين فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي فحينما يقول الإنسان نسيت هذه الكلمة تشعر بأنه يعني ما فعل شيئا يلام عليه يعني نسي وطبيعي ان ينسى ولا عيب عليه ولا عتب ولهذا قال بل نسي نسي من قبل الله جل وعلا لماذا لأن الجزاء من جنس العمل لما نسي وترك القراءة عاقبه الله عز وجل بأن أنساه كتابه فقال بئس أن يقول نسيت لا هنا ليس معنى نسيت أنها لأن نسيت تطلق على الشيء الذي ينساه الإنسان ولا لوم عليه وتطلق على ما يلام عليه الإنسان أيضا والنسيان يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الغفلة وهو هنا بمعنى الترك نسيت آية كذا يعني تركت قراءتها حتى نسيتها ولهذا قال بل نسي الله انساه لماذا؟ لأنه فعل فعلا وهو ترك المذاكره فعاقبه الله بان انساه القران وهذا معنى لا, لا بئس ان يقول نسيت بل نسي وبعض اهل العلم ذكر اجوبه غير هذا وحاصل تقريبا الذي ظهر لي والعلم عند الله تعالى ان هذا احسن ما يقال في معنى الحديث ان كلمه نسيت تحتمل النسيان فيما لا يلام عليه الإنسان وفيما يلام عليه والنسيان يأتي بمعنى السهو والغفلة ويأتي بمعنى الترك نسوا الله فنسيهم تركوا أمره فتركهم من رحمته فلانه هنا قال نسيت آية كذا يعني أنه ترك القراءة فلما ترك القراءة هو عوقب من الله عز وجل أن انساه الآية وانساه القرآن فهذا وجه يعني الحديث وفيه الحث على استذكار القرآن لا تقول نسيت كذا ولا تهتم ولا تبالي كأنك ما تابى بهذا الأمر بل إن حصل منك نسيان فأنت قد نسيت من الله عقوبة من الله لأنك تركت قراءة كتاب الله عز وجل وفيه النهي عن هذه الخصلة وأن لا يكون الإنسان ناسيا لكتاب الله بل يكون مستذكرا له مدارسا له حتى يتعاهد القرآن ويبقى القرآن معه قال فإن واستذكروا القرآن نعم هذه من الأدلة التي رجحوا بها قال وقوله واستذكروا القرآن قال دليل على أن معنى قوله نسيت آية كذا يعني تركت قراءتها لأنه قال نسيت واستذكروا عطفها عليها فكأنه لا تقول نسيت بل استذكروا القرآن فلا تكون نسيت هنا معنى تركت قراعة القرآن ولهذا قال واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا وتفصيا بمعنى تفلتا وتخلصا والتفصي هو التفلت يعني والذهاب من صدور الرجال فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم والنعم هي الإبل النعم هي الإبل كما في الحديث الأول الإبل المعقله ثم ساق حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن والذي الذي بيده له له أشد تفصيا من الإبل في عقلها تعاهد القرآن هذا حث على التعاهد المعاهده تعاهد الشيء يعني المداومة عليه وملازمته وقراءته مرة بعد مرة هذا هو تعاهد الشيء فالحاصل أن هذا الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله فيه الحث على مداومة القراءة وعلى أن لسان ينبغي له أن يحرص على كثرة قراءة القرآن والا يشغله عنه شيء مهما كان لا تقول أنه والله طالب علم ومشغول بالعلم وبحفظ العلم بحضور الدروس والمحاضرات هذا شيء جيد ولكن لا تنسى زاد العلم وهو القرآن اجعل له وقتا خاصا في غير اوقات طلب العلم لان القران قراءه القران ما ترتبط مع الناس ولله الحمد تستطيع تقرا في الليل تقرا في أوقات لا يكون وقت دروس ولا وقت فالمهم احرص على قراءه القرآن ان اردت ثبات العلم وان اردت الفقه الصحيح في الدين فعليك بالقرآن إلزمه وينبغي لسان إخوانه يحفظ القرآن ينبغي لسان يحفظ القرآن وخاصة الذي في أول الطلب يعني ابن أبي شيبة صاحب المصنف لما ترجم العلم له كل من ترجم له ذكروا فيه ترجمته قالوا ولم يكن يحفظ القرآن فكأن هذا كان عيبا ونقصا لما يترجم الله يقول ولم يكن يحفظ القرآن ولم يكن يحفظ القرآن والقرآن إذا أدخلته في قلبك حزته على العلم لأنه مفتاح العلوم أول ما يحصل لك استقامة اللسان والأمر الثاني أن العلم فيه ولهذا يقول شيخ الإسلام في آخر عمره يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أضعت كثيرا من الوقت في قراءة كتب أهل العلم لأن كل ما فيها وجدته في كتاب الله عز وجل فتح الله عز وجل عليه في القرآن ولا شك أن الذي يلازم القرآن ويدارس القرآن ويقرأ تفسير القرآن ويتأمل في القرآن أن الله يفتح عليه من العلم ما لا يفتح على غيره ولهذا أنا أقرأ لكم شيئا من كلام السلف في هذا الباب في الحث على قراءة القرآن نعم لا نؤجله إلى الاتيان بباب نسيان القرآن لأن له علاقة بمثل هذا الباب ونؤجل الكلام عليه هنا الحاصل ان هذا الباب فيه الحث على استلكار القرآن وسيأتي أيضا أن السلف جمهور كان يقرأه في سبعة أيام ومنهم من يقرأه في ثلاثة أيام وأطول مدة وردت الرخصه فيها اقراه في أربعين أربعين ليلة فقال إني اطيق أكثر من ذلك قال اقراه في شهر إلى أن قال اقرأه في ثلاث ولن يقرأ ولن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث سئة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نعم قال باب القراءة على الدابه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو ياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح نعم وهذا فيه جواز القراءة على الدابة والإنسان راكب على دابته أو راكب على سيارته أو راكب على الطائرة لا حرج في ذلك والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كان يقرأ القرآن وهو نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان يقرأ على راحلته سوره الفتح والراحلة تمشي به ناقته تمشي به فدل على جواز ذلك وقالوا هذا فيه الرد على من كره ذلك وقد نقل ابن أبي داود في كتاب المصاحف وهو ابن أبي داود ابن أبي داود صاحب السنن هذا ابنه له كتاب اسمه كتاب المصاحف نقل فيه كراهية القراءة على الدابة عن بعض السلف فالامام البخاري أورد هذا كالرد على من قال أنه يكره أن يقرأ الإنسان القرآن على الدابة لا حرج في ذلك أن تقرأ على الدابة ولهذا الحديث صريح وواضح في جواز القراءة على الدابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفتح وهو على ناقته نعم قال باب تعليم الصبيان القرآن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم قال المفصل ثم قال المؤلف رحمه الله باب تعليم الصبيان القرآن وهذا أيضا فيه بيعا أنه الأفضل والأحسن أن يعلم الصبيان الصغار القرآن لأن ذلك أدعى إلى الحفظ والإحكام لأن العلم في الصغر كالنقش بالحجر، ولا كراهه في ذلك وأراد البخاري أيضا الرد على من كره تعليم الصبيان القرآن في الصغر وقد كره ذلك سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي تعليم الصبيان الصغار كرهوا أن يعلموا القرآن وذكروا حجتهم في ذلك قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل وكره سعيد بن جبير خشيه حصول الملال له قال يخشى أنه يمل من القرآن والملل من القرآن أمر مشكل ولفظه عند ابي داود قال كانوا يحبون ان يكون يقرأ الصبي بعد حين وأخرج باسناد صحيح عن الأشعة بن قيس أنه قدم غلاما فعابوا عليه فقالوا ما قدمته فقال ما قدمته ولكن قدمه القران هذا بالخلاف يعني القول مخالف لكن جاء عن سعيد بن جبير أنه يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا مرفها ثم يؤخذ بالجد على التدريج يعني هذا وجهة نظر وجهة نظر لبعض السلف كانوا يرون أنه لا, ي... لا يعلم القرآن صغيرا لماذا قالوا لأن لا يمل من القرآن مشكلة ان يمل من القرآن من يمل من كتاب الله عز وجل أو قالوا حتى يعني يعطونه فرصة بالصغر مرفها حتى ياخذ نصيبهم من اللعب والترفيه ثم يؤخذ بالجد ويتدرج معه لكن الصواب أنه يعلم الصبي القرآن وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا أنهم يعلمون القرآن وستدل على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما قال سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه مفصل هو المحكم هذا تفسير من سعيد بن جبير إن الذي تدعونه المفصل المفصل هو المحكم لأن المحكم يطلق ويراد به المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن وهذا في عرف بعض السلف كعرف سعيد بن جبير ويطلق المحكم ويراد به مقابل المتشابه القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه لكن ليس هذا هو المراد هنا وإنما مراده بالمحكم هنا المفصل قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم يعني قرأت المفصل من سورة قافية إلى آخر القرآن وابن عباس يقول وأنا ابن عشر سنين طيب هذا صبي هذا صبي مميز عشر سنين وأيضا قد قرأ المفصل كله من سورة قافية إلى آخر القرآن قد قرأها فكيف نقول بكراهه قراءه السبيان للقرآن والحقيقة ان قول ابن عباس وانا ابن عشر سنين هنا في إشكال لأنه جاء في روايات أنه في الصحيح أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاثة عشرة سنة جاء أنه قال قد نهزت الاحتلام وجاء أنه ابن عشر سنين وجاء أنه ابن ستة عشرة سنة جاء أنه ابن خمسة عشرة سنة لكن هذا كما مر معنا في درس سابق أن العرب كانت إما أن تلغي الكسر وإما أن تجبره فمن قال عمره خمس عشرة سنة جبر الثلاث عشر جبر الثلاث عشر على خمس عشر وقول ابن عباس وان ابن عشر سنين ألغ الكسر يعني ما فوق العشر فألغى الثلاثة التي فوق العشر والآخرون جبروا الاثنين الذي فوق ثلاثة عشر وقالوا خمس عشرة سنة وإلا ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره ثلاث عشرة سنة الحنصل أن أثر ابن عباس هذا يدل على جواز تعلم الصغير للقرآن وأنه لا كراهة في ذلك بل يعني جاء عن جمع من السلف انهم حفظوا القرآن في سن العاشره او قبل العاشره ذكروا هذا عن الشافعي رحمه الله وذكروا هذا ايضا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه حفظه قبل العاشره وهذا كثير من السلف حفظوا القرآن في سن مبكرة في سن الصغر فهذا لا كره لا كراهه فيه وأيضا الاثر الثاني عن ابن عباس أنه قال جمعت المحكمه اي المفصل جمعت المحكمه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له وما المحكم قال المفصل المحكم هو المفصل وهذا يدل على جواز تعلم الصغير للقرآن وهذا عمر مطلوب ومحبب ولا كراهية فيه ولا حجة مع من ذهب إلى كراهته نعم. قال باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطهن من سورة كذا تابعه علي بن مسهر وعبدة ع... عن هشام قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي ثم قال باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله نعم هذا وعد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بانه سيقرئه القران فلا ينسى الا ما شاء الله اي ينساه وقد تنازع العلماء في قوله الا ما شاء الله هذا الاستثناء والصواب انه الا ما شاء الله لك نسيانه لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي بعض الايات كما قال لي قال اكنت معنا قال نعم قال اما كنت اذكرتني ايه كذا وكذا لما نسيت وايضا هذا الحادث التي معنا يدل على انه نسي ولذلك قوله الا ما شاء الله يعني الا ما شاء الله ان تنساه فالغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القران ولا ينساه الا ما شاء الله ان ينساه لكن النبي صلى الله عليه وسلم وان نسيه لا ينساه بالكليه وانما يذكره يذكره بعد ذلك ولا ينساه النسي النسيان المطلق ثم قال أورد حديث عائشة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله هذا الرجل هو عباد بن بشر هو عباد بن بشر رضي الله عنه كان يقرأ في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا و. سبق هذا عند البخاري التصريح باسمه في الحديث رقم 2655 صرح باسمه بانه عباد بن بشر كان يقرا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في بيت عائشه فسمعه يقرأ فاستمع له فذكره آيات ولم يرد تعيين هذه الايات التي ذكره بها وفيه من الفوائد جواز صلاة الليل في المسجد وإن كانت جاءت النصوص أن الأفضل في صلاة النوافل أن تكون في البيت لكن أيضا لو, لو تهجد الإنسان في المسجد لا حرج في ذلك ولهذا يصلي الناس الترويح في المسجد وأيضا فيه أن المصلي يرفع صوته بالقراءة هذه السنة يرفع صوته بالقراءة في الليل في صلاة الليل فهذا عباد بن بشر في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وكان يسمع قراءته بل تذكر من قراءته بعض الآيات التي كان قد نسيها صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا أورده من حديث عائشة مرة أخرى ثم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت انسيتها من سورة كذا وكذا وفيه الدعاء بالرحمه لمن استفدت منه النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل بالرحمة لأنه ذكره ما نسي وهكذا إذا استفدت من أحد خيرا فادعو له بالرحمة وهذا أيضا فيه بيان فضل تعليم العلم وتعليم الخير للناس أنه سبب للدعاء بالخير لأنه إحسان إلى الناس ثم أورد حديثا عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي كأنه يقول هذا جاء على سبيل الذنب بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نسيت آية كذا وذكرني بها وهذا من فقه البخاري حتى لا يظن ظن أن هذا فيه يعني ذم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن ما كيف نجمع فالجواب ما سبق الإشارة إليه ولهذا يقول حافظ الحجر هنا كلاما جميلا يقول كأنه يريد أن النهي يعني يتكلم على ترجمة البخاري باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ كالانه يريد ان النهي عن قول نسيت ايه كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ بل للزجر عن تعاطي اسباب النسيان المقتضيه لقول هذا اللفظ وهذا تقريبا الذي قررناه قبل قليل يعني كون الانسان يقول نسيت النسيان ليس مذموما دائما احيانا ينسى الانسان وهذا شيء لا يؤاخذ عليه لكن النسيان نوعان نوع لا يؤخذ الإنسان عليه لأنه ما ما تعاطى أسباب النسيان ونوع يعني يلام عليه وهو أن يهمل ويتعاطى الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة كأن يهمل قراءة القرآن يهمل تعاهد القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم النسيان الذي حصل منه ليس عن إهمان ولم يكن بتعاطي أسباب, أسباب النسيان لا إذن فالنسيان إن كان بفعل بعض الأسباب المؤديه إليه فهذا هو الذي يرد فيه الذنب وهو كالذي يعرض عن قراءة القرآن ويترك تعاهد قراءة القرآن إلى أن ينسى وأما إن كان مواظبا على قراءة القرآن لكن نسي من الشيء الذي لا بد أن يقع للإنسان فإن هذا لا يلام عليه الإنسان ولا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرني آية كذا كنت ونسيتها ثم قال ايضا ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين يعني المنع من قول من قول نسيت وإباحة قول نسيت آية كذا يحتمل أن ينزل على حالتين فمن نشع نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني يعني اذا كان سبب نسيان الإنسان القرآن أنه شغل بعمل صالح كالجهاد في سبيل الله او كالاشتغال في تعليم الناس او يعني كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من نسيانه ما كان عن تقصير لكن اولا هذا من جبلة البشر والعمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بامر الامه في تعليمها والتشريع لها والجهاد فاذا كان على هذا لا يذم من يقول نسيته وإن كان النسيان من نشأ ومن نشا نسيانه عن اشتغاله بامر دنيوي امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان. يعني هو الذي يذم من نشأ من نشأ نسيانه بسبب تعاطي بعض الأسباب المؤدية للنسيان. فهذا هو الذي يذم. وأما من نشأ نسيانه عن أمر ديني عن أمر عظيم في صالح الأمة هذا لا يذم عليه. هكذا قال الحافظ ابن حجر. والحاصل أن يقال إن كلمة نسيت يفرق فيها بين من نسي بسبب إهماله وإعراضه عن مدارسة القرآن وقراءته فإذا كان مستمرا بمدارسة القرآن وقراءة القرآن ثم حصل منه النسيان وهو مستمر في ورده هذا لو قال نسيت لا حرج عليه وأما من نسي القرآن وحصل عنده النسيان بسبب أنه ترك مراجعة القرآن وأهمله مدة فهذا هو الذي ورد فيه بئس قول الرجل نسيته وهكذا لابد من الجمع لأن النبي الذي قال بئس قول أحدهم نسيت آية كذا بالنسي هو صلى الله عليه وسلم قال نسيت آية كذا أذكرني بها فلان أو ذكرني بها فلان هذا هو وجه الجمع بين الحديثين ولابد نعم قال باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن القمة وعبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره من قرأ بهما في ليلة كفتاه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن حديث المسور عن حديث, عن حديث المسور ابن مخرمه وعبد الرحمن بن عبد القاري أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول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 قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذب فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له وأقرأني هذه السورة التي سمعتك فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم, تقرئ لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان فقال يا هشام اقراها فقرأها القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأتها التي أقرأنيها فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطها من سورة كذا وكذا نعم أولا هناك كلام يتعلق بالباب السابق وهو أن النسيان الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مشروط بشرطين الشرط الأول أنه لا يقع منه النسيان إلا بعد البلاء بعد أن يبلغ صلى الله عليه وسلم يبلغ السورة للناس الناس ويقرؤونها كما حصل من هذا الصحابي الذي سمعه يقرأ الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والأمر الثاني قالوا أن يتذكر عن قرب يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر ما نسيه عن قرب ولا يطول عهد به هذا هو النسيان الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم نسيان حصل بعد ان بلغه للناس وايضا نسيان قليل يذكره عن قرب عهد وكنت وعدتكم ان اقرا عليكم شيئا من كلام السلف في نسيان في الحث على تدارس قراءه القران وعدم نسيانه وهذا اوانه ما وعدت به يقول الحافظ بن حجر واختلف السلف في نسيان القران فمنهم من جعل ذلك من الكبائر يعني من حفظ القرآن ثم نسيه من السلف من جعل هذا من كبائر الذنوب قال واختلف السلف في ذلك في نسيان القرآن فمنهم من جعل ذلك من الكبائر واخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاح موقوفا قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب احدثه لأن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ونسيان القرآن من أعظم المصائب واحتجوا أيضا بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس مرفوعة عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها وفي إسناده ضعف هذا الحديث لو صح لكان فيصلا في المسألة لكن إسناده ضعيف قال وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه ولفظه أعظم من حامل القرآن وتاركه أعظم من حامل القرآن وترك يعني حامل القرآن معظم فعلى شيئا عظيما يثنى عليه ويعظم به وأيضا يعظم شأن من ترك القرآن بعد أن حفظه ارتكب أمرا عظيما وأمرا خطيرا قال ومن طريق ابي العالية موقوفا كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه وإسناده جيد كنا نعد وهذا من قول أبي العالية وجاء في بعض, بعض الروايات أنه مرفوع إلى ابن عباس والذي وقفت عليه في كتاب الزهد الإمام أحمد أنه موقف على أبي العالية يقول كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه قال حافظ وإسناده جيد ومن طريق ابن السيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا من سيرين يقولنا السلف يعني كانوا يقولون في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا يعني يمقتونه على هذا ولي داود عن سعد بن عبادة مرفوعا من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجلم وفي إسناده أيضا مقال وقد قال به من الشافعية أبو المكارم الروياني واحتج بأن الإعراض عن التلاوه يتسبب عنه نسيان نسيان القران ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره وقال القرطبي من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبه إلى من لم يحفظه فإذا خل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك فإن ترك, فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد وقال إسحاق راهويه يكره للرجل ان يمر عليه أربعون يوما لا يقرأ فيها القرآن الحاصل أن هذه جملة من اقوال السلف في الحقيقة التحذير من نسيان القرآن وأن من من الله عز وجل عليه بقراءة القرآن وبحفظ القرآن أنه ينبغي له أن يحرص على بقائه وعدم نسيانه ولكن مع ذلك الحقيقة لم يصح في هذا شيء في الذم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أن رجلا حفظ القرآن ثم نسيه وعرض له النسيان فإن لا نعلم دليلا صحيحا في ذمه وأنه ارتكب امرا محرما نعم ورد فيها أقوال من السلف لكن لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه و وسلم ولا شك أن الخير كل الخير أن يحافظ على القرآن وعمة السلف منهم من حافظ القرآن ونسيه هذا الإمام أحمد حافظ القرآن ثم لما اشتغل بالحديث نسيه قال فكنت أدعو الله عز وجل أن أحفظ القرآن قال ونسيت أن أقول في غير فتنة قال فحفظته بعد أن فتنت بخلق القرآن فتنت ودخلت السجن حفظته في السجن قال لأني ما قيت لما ما قلت اللهم اني يسألك حفظ القرآن في غير فتنة ذكر هذا في ترجمة الإمام أحمد الحاصل أننا لا نعلم دليلا صحيحا على أنه من نسيه أن عليه وعيد عليه ذنب معين نعم وردت آثارا عن السلف وينبغي الإنسان ان يحرس إذا حفظ أنه أن يكون من أهل القرآن وأن يلازم القرآن ولا حديث التي مرت معنا تدل على مصاحبة القرآن والمصاحب هو الملازم للشيء الذي لا ينفك عنه وهو الذي يغبط على هذا لكن لا نعلم دليلا يقول بالتأثيم أو أن عليه من الوعيد كذا وكذا ثم قال المؤلف رحمه الله باب من لم يرى بأساً يقول سورة البقرة هو سورة كذا وكذا والبخاري رحمه الله في هذه الترجمة أراد الرد على من كره ذلك وممن اشتهر عنه القول بكراهيه أن يقول سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء الحجاج بن يوسف الثقفي كان يكره أن يقول الرجل سورة كذا قال وإنما يقول السورة التي يذكر فيها كذا السورة التي يذكر فيها كذا وهذا كما جاء عن الحجاج جاء عن غيره من السلف جاء يعني جاء من بعض السلف أنه يكره أن يقال سورة كذا مباشرة ولكن يقول السورة التي يذكر فيها كذا والسورة التي يذكر فيها كذا وهذا فيه بعض الآثار لكن الصواب جواز أن يقول سورة كذا مباشرة ولا حرج في ذلك وقد رد النخع على الحجاج لما نهى عن ذلك قام له واحتج عليه بقول ابن مسعوده في البخاري وغيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عندما رمى جمرة العقبة والجمرة الكبرى يوم النحر قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهذه الاحاديث التي معنا دالة على ذلك على جواز أن يقول سورة كذا لا حرج والحديث الأول حديث بمسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه وقد مر معنا الحديث بالأمس لكن محل الشاهد هنا أنه قال الآيتان من آخر سورة البقرة ولم يقل من آخر السورة التي تذكر فيها البقرة فلا حرج في ذلك، وأيضا أورد حديث المسور بن مخرمة في قصة عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم حينما سمعه يقرأ على حرف لم يكن يقرأ به وكاد أن ساوره، كاد أن يمسكه في الصلاة، فتصبر حتى انهى صلاته ثم لببه بثيابه وأخذ يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قد مر معنا بالأمس. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هشام اقرا ثم قال هكذا انزلت ثم قال لعمر اقرا قال هكذا انزلت ثم قال ان هذا القران انزل على سبعه احرف لكن محل الشاهد من هذا الحديث انه قال اني سمعت هذا يقرا سوره الفرقان اني سمعت هذا يقرا سوره القرآن هكذا يقول عمر وقاله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقل سوره القران قل السوره التي يذكر فيها الفرقان ما قال له هذا وهذا إقرار ثم أورد حديث عائشه رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قاريا يقرأ من وهو وفي المسجد الحديث مرة معنا قريبا فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سورة كذا ولم يقل السورة التي يذكر فيها كذا فلا حرج أن يقول المسلم سورة البقرة سورة النساء سورة الفتح سورة العنكبوت كذا ولا حرج في ذلك ولا دليل عند من منع من ذلك نعم اليوم سيمتد الوقت قليلا يا شباب جيد سنأخذ ان شاء الله بعد هذا الباب اربعه ابواب ان شاء الله خمسة ابواب مختصرة وبعد ذلك نتوقف يعني اطلنا عليكم نعرف لكن تحملونا اليوم نحن ابناء اليوم نعم نعم قال باب الترديل في القراءة وقوله تعالى ورتل للقرآن ترتيلا وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وما يكره أن يهذى كهذ الشعر فيها يفرق يفصل قال ابن عباس فرقناه فصلناه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذا كهذ الشعر إن قد سمعنا القراءة وإني أحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى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 ثم قال المؤلف رحمه الله باب الترتيل في القراءة والترتيل هو التمهل بالقراءة الذي يؤدي إلى تبيين حروفها والتأني بها ليكون أدعى إلى فهم معانيها ترتيل القراءة قال هو تبيين حروفها والتأني فيها ليكون أدعى إلى فهم معانيها والترتيل يقابل الاسراع والهد فمن السنة أن يرتل المسلم قراءته ترتيلا واستدل على ذلك بقوله ورتل القرآن ترتيلا وهذا أمر من الله لنبيه بأن يرتل القرآن يتأنى به يقرأه قراءة متأنية والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته من بعده كذلك وكذلك يقول الله جل وعلا قرآنا قرأناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس قالوا على مكث يعني على مهل تقرأ الناس على مكث يعني على مهل وهذا فرقناه فصلناه وجعلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مهل وتؤده قالوا هذا كله يدل على الترتين فأنه ينبغي أن يرتل القرآن ولا يستعجل في قراءته قال وما يكره أن يهذى كهذي الشعر وما يكره أن يهذ كهذي الشعر يعني الذي يكره أي هذ القرآن كهذ الشعري قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراه كراهه الإسراع وإنما الذي يكره الهذ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفي كثيرا من الحروف أو بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها يعني الهذ المذموم كهذ الشعر نعم فكانه يقول الهذ الذي يكره هو الهذ الذي كالشعر لكن لو كان الانسان يقرا بحذر يحذر القراءه يحذر القراءه و لكن قراءته واضحه ويخرج الحروف وتحصل الفائدة وهي الاستماع والاتعاظ فإن هذا لا, لا, لا يكره وإنما المكروه الهذ الذي يكون كهذ الشعر بحيث أنه يسقط بعض الحروف أو تذهب بعض الحروف لا تخرج فهذا هو المكروه ولهذا قال ابن مسعود هذا كهذ الشعر كما سيأتي قال فيها يفرق أي يفصل فيها يفرق كل أمر حكيم قال المعنى يفرق يعني يفصل و قال ابن عباس فرقناه فصلناه فرقناه فصلناه يعني يريد أن يستشهد من كلام أبي عبيد لأن هذا تفسير أبي عبيدة أبي عبيدة القاسم لا هذا تفسير أبي عبيدة صاحب مجاز القرآن في مجاز القرآن هذا تفسيره يعني كانه يريد يستدل بتفسيره على أن القراءة ينبغي أن تكون مرتله بهذا قال فرقناه يعني فصلناه ثم أورد حديث عبد الله قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحه وهذا الحديث في صحيح مسلم له قصة وهو أن رجلا يقال له نهيك بن سنان لصاحب مسلم ان رجلا يقال له نهيك بن سنان جاء الى ابن مسعود فقال كيف تقرا هذا الحرف الفا تجده او ياء من ماء غير اس او ماء غير ياس يعني يسأله هل تقراه اس بالالف او بالياس قال فان فقال له فقال له ابن مسعود كل القران احصيته الا هذا الحرف قال اني اقرا المفصل في ركعه اخبر قال انا اقرا المفصل كله في ركعه فقال ابن مسعود ما اورده المؤلف هنا قال اهذن كهذ الشعر المفصل كله في ايه واحده تهذو هذن مثل هذ الشعر هذا هو المكروه قال اهذن كهذ الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لا أحفظ القرناء التي كان يقرا بهن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. يعني وجه الشاهد هنا أنه قال ماذا؟ أنه أنكر عليه قال هذن كهذ الشعير ثم قال إن سمعنا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه يقرأ ما هي؟ لا يقرأ بهذه الطريقة هذن كهذ الشعر وهذا فيه النهي عن القراءة قراءة القرآن بسرعة بحيث أنه يترك قراءة بعض الحروف أو لا يفهم منه أو يؤدي إلى عدم عقل معاني ثم أورد حديث ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به ابن عباس فسر معنى هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به في سورة القيامة الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم قال لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه جبريل بالوحي كان وكان مما يحرك به لسانه وشفتايه فيشتد عليه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل جبريل بالوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه وشفتايه يحاول يحفظ وجبريل يقرأ يريد يحفظ ما يلقي عليه جبريل يستعجل يخشى ان يفوته شيء مما يلقيه جبريل عليه في اول الامر فقال الله عز وجل له قال فيشتد عليه وكان يعرف منه يعني يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتد عليه الأمر يعاني أنه يريد يسمع ويريد يحفظ يعني كأنه والله أعلم أن هذا هو محل الشاهد يعني كأنه كان يقرأ بسرعة وراء جبريل لعله يحفظ يعني كأنه كان يهذ القرآن هذًا فقال الله عز وجل له فأنزل الله عليه الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه علينا أن نجمع القرآن في صدرك يا محمد وإضاء علينا قرآنه يقرأه رسولنا عليك وتسمعه منه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن نبينه بلسانك قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم القران في صدره وقراه رسوله عليه فكان جبريل اذا انتهى من القراءه واذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ ما قراه جبريل لا يفوته شيء منه فمحل الشاهد منه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه وشفتيه يقرأ بسرعة خلف جبريل يريد ان يحفظ فنهاه الله عن ذلك فهذا فيه دليل على النهي عن هذ القران وان اللسان اذا قرأ القران لا يهذه هذ ويسرع فيه سرعة تذهب ببعض حروفه وتذهب والتدبر فيه وإنما عليه أن يرتل القرآن ترتيلا نعم قال باب مد القراءة قال حدثنا مسلم بن راهيم قال حدثنا جير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتاده قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدى ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم نعم وصل من الإخوة إعلان يقولون تنبيهان اولا كان الشيخ عبد الرزاق البدر قد اعتذر عن درسه غدا بعد الفجر لكن اخيرا نبه الشيخ على أن الدرس سيكون في موعده غدا بإذن الله هذا جواب على ما سبق يعني درس الشيخ عبد الرزاق غدا في موعده والشيخ موجود والإعلان الثاني والتنبيه الثاني ستجرى مسابقة لحفظ المتون في هذه الدورة المباركة والمتون هي الأربعين, النو... نو... الأربعين نو... نو... نو... نو... هي معروفة الأربعين نوية ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني ومنظومة الشيخ بن عثيمين في أصول الفقه وسيتم اختيار الذي الذين حافظوا اعتبارا من الأسبوع القادم على موعد سيتم تحديده بإذن الله هذا ما بلغني منه من الإخوة المسؤولين تلوته عليكم ونعود إلى درسنا يقول باب مد القراءة يعني مد القراءة هذا نوع من أنواع الترتيل ولهذا ذكر المد بعد الترتيل فمد القراءة هو نوع من الترتيل بحيث أنه يمد بعض الحروف عند القراءة على ما هو معروف عند علماء التجويد فأورد فيه حديث قتادة قال سألت انس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان يمد مدا بعضهم يقول هو المد العارض للسكون يمده مقدار حركتين وبعضهم قال غير ذلك لكن هذه الاصطلاحات عارض السكون بمقدار حركتين او اربع او ست حركات هذه يعني مما استقرأها علماء التجويد لكن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدا ويدل عليه الحديث الذي يليه سئل انس كيف كان كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يمد اللام التي قبل يمدها بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قال ويمد الرحمن يمد الم التي قبل النون ويمد بالرحيم يمد الحاء من الرحيم هكذا قراءه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمد فيها مد إذن والمد نوع من أنواع الترتيل يعني لا يستعجل وإنما يقرأ قراءة فيها المدود أيضا هذه قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أيضا مما ينبغي للمسلم أن يلاحظه في القراءة إذا جاء يقرأ القرآن لا يستعجل يمد ولهن علم التجويد علم مقرر يمكن لطالب العلم أن يقرأه بحيث أنه يتكون قراءته مجودة ولكن المراد أنه يكون يعني قراءة مجودة ليس فيها يعني خروج عن المألوف لأن هناك بعض القراءات, وبعض القراءات في الحقيقة فيها خروج عن المألوف والمعهود بل قد تخرج السامع عن فائدة العقل لما يسمع لأنه يشتغل بالمدود والإطالة وقد يصحبها شيء من التكلف لكن المراد القراءة المعتدلة التي مثل قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال باب الترجيع قال حدثنا آدم قال حدثنا آدم ابن أبي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا أبو اياس قال سمعت عبد الله بن مقفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على, ناق وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينه يقرأ وهو يرجع نعم باب الترجيع والترجيع قالوا اصله الترديد وترجيع الصوت ترديده في الحلق الاصل في الترديد الاصل في الترجيع هو الترديد وهو ترجيع الصوت وترجيع الصوت هو ترديده في الحلق وقيل هو الترجيع هو تحسين التلاوه وقيل ان الترجيع تقارب ضروب الحركات في القراءه وقد جاء هذا مفسرا في حديث عبد الله ابن مغفل الذي معنا هذا اورده البخاري المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد يقول فسمعته يقول يعني يأتي بالهمزة ثلاث مرات يكرر الهمزة وحملوا أن هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة والناقة تمشي به أن هذا الترديد حصل بسبب سير الناقة كان الهمزه يرددها ثلاث مرات هذه يسمى ترجيع كانه رجعها ثلاث مرات قالوا هذا بسبب سير البعير وقيل بل هذا يعني لم يكن بسبب سير البعير وانما كان قصدا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الترجيع النبي كان يحسن صوته ويزين قراءته بهذا الترجيع كانه يردد الحرف مرة او مرتين هذا هو الترجيع في القراءه وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا يقول عبد الله بن مغفل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح او من سوره الفتح قراءة ليئة يقرأ وهو يرجع يقرأ وهو يرجع، وقلنا أن الترجيع كأنه يرجع بعض الحروف بسبب سيره على البعيد أو كأنه صلى الله عليه وسلم يتعمد أنه كأنه يعيد الحرف مرتين أو ثلاث. لكن ليس كل الحروف ولهذا ابن عبد الله بن مغفل ذكر ذلك لما ذكر الهمزه قال ا يعني كانه جاء بها ثلاث مرات بالهمزه مد الهمزه الأولى ثم اسكن الثانية ثم مد الثالثه وقد ما استطيع قراءتها أنا الآن لكن هكذا ذكر كتبوها هكذا كتابة كتبوا الهمزه ثلاث مرات الهمزه الاولى ممدوده ثم الهمزه الثانية ساكنه ثم الألف كتبوا الألف عليها المد ثم ألف عليها سكون ثم ألف عليها مد قالوا هكذا كان يقرأ طبعا هذا رسم كتابة ولكن محاكاة للصوت الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثير من أهل العلم يقول إنما هذا الترجيع كان من هز الناقة من هز الناقة وراكم عليها لانه معروف كيف يكون سير البعير فحصل منه هذا الصوت الذي يسمعه من بعيد كأنه يظنه يرجعه بسبب هز البعير حينما كان راكبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وبعضهم قال أنه أشبه المد يعني إنما المراد أنه مد مدا طويلا وهذا هو الترجيع بحيث أن الذي يسمعه يمد الحرف الألف كأنه يعني يسمعه قراها ثلاث مرات وهي حرف واحد مده كأنه قرأه ثلاث مرات هذا هو الترجيع وهذا لا شك أنه من السنة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإن الترجيع من السنة نعم قال باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود نعم وهذا إعلان وصلني أيضا على كل حال هذا آخر إعلان أقرأه إن جاء إعلان غير هذا لابد يدفعون شيئا ما أعلن مجانا لكن الآن أنا أعلن مجانا للمرة الأخيرة يقول تنبيه للحضور بأن تحرك الباصات يكون بعد انتهاء درس صلاة المغرب تحرك البصات يكون بعد انتهاء درسي صلاة المغرب واعتذار الشيخ صالح عن درسي بعد العشاء يعني أيضا الشيخ صالح يعتذر عن درسي ما بعد العشاء وفي درس بعد المغرب بس من؟ نعم قال المؤلف رحمه الله باب حسن الصوت بالقراءه للقرآن يعني مما ينبغي للإنسان أن يحسن صوته حينما يقرأ القرآن وقد سبق أن أشرنا إلى هذا وأن هذا لا يعد رياءا وإن كان الإنسان يجب عليه أن يراعي نيته ماذا يقصد لتحسين الصوت أي يريد وجه الله ليرضى الله وليكون كلام الله بصوت حسن يدعو إلى الاستماع إليه والتدبر هذا هو المطلوب وهو الذي يعنيه المؤلف هنا فيمر الإنسان يحسن صوته تقربا إلى الله ورغبة فيما عند الله عز وجل وليس من أجل وجوه الناس وليس من أجل مراءات قال باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن؟ ساق به حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود والمزمار آلة من آلات الغناء ماخوذ من الزمر المزمار آلة من آلات الغناء والمراد بالمزمار في الحديث كما قال الحافظ بن حجر قال المراد بالمزمار الصوت الحسن المراد هنا الصوت الحسن وأصله الآلة أطلق اسمه على الصوت للمشابهة المراد هنا لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود المراد لقد اوتيت صوتا حسنا والأصل في المزمار هي الآلة لكن شبه الصوت الحسن بتلك الآلة لأن تلك الآلة يعني تحسن أو لها صوت معروف من آلات الطرب الله لكن الصوت الحسن بالقرآن ليس من هذا القبيل وإنما من حيث الحسن والجودة هو امر محبب وعمر مطلوب ومرغب فيه أن يحسن المسلم صوته عند قراءة القرآن هذا امر مطلوب ومرغب فيه وليس معنى ذلك جواز المزمار لأن المزمار التي هي الآلة هي من آلات اللهو وهي لا تجوز وأما تحسين الصوت وكون الصوت يشبه المزمار من حيث حسنه وجودته فإن هذا أمر مطلوب في قراءة كتاب الله عز وجل وجاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم قال لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة وجاء في بعض الروايات عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مر بابي موسى وهو يقرأ في بيته مر بأبي بكر بابي موسى وهو يقرأ في بيته فقام يستمعان لقراءته ثم إنهما مضيا فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا موسى مررت بك فذكر الحديث فقال أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا والتحبير هو التحسين والتزين يعني لو علمت انك تستمع لقراءتي لحسنت وزينت قراءتي وهذا محمول على انه لا يريد به الرياء رضي الله عنه ولكن المراد على جواز تحسين الصوت عند قراءه القران حتى يؤثر في السامعين يؤثر بهم من حيث انهم يتدبرون كلام الله ويتاثرون بكلام الله عز وجل وانما الاعمال بالنيات اذن الحاصل ان هذا الحديث يدل على ان تحسين الصوت بالقرآن أنه أمر مطلوب وهذا من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها قارئ القرآن يحسن صوته ويزين صوته وهو مأجور على هذا التحسين إذا أراد به وجه الله جل وعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي موسى وكذلك أبو موسى قال لو علمت لحبرت لك تحبيرا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك نعم قال باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب وأن أسمعه من غيري قال باب من أحب ان يستمع القرآن من غيره يعني ولو كان الإنسان قارئا للقرآن بنفسه فإنه يستحب له أن يسمعه احيانا من غيره بل قد يستدل بهذا أن الإنسان ينبغي له أن يكثر من قراءة القرآن وفي حال أن يجد نفسه مثلا قد تعب فإنه يسمعه من غيره والمهم أن يحرص الإنسان على أن يكون مداوما لسماع القرآن ولقراءته لأن الخير كل الخير في هذا القرآن العظيم سواء كان عن طريق القراءة أو كان عن طريق الاستماع فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله الذي أنزل الله عليه القرآن يقول لابن مسعود اقرأ قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري إني أن أسمعه من غيري إذن فكما تقرأ أنت القرآن استمع من غيرك إذا قرأ وهذا في دليل أن الإنسان لو أنه في بعض الأوقات مثلا في حين مثلا ما يكون يجد شيئا من التعب ولا يجد أنه ينشط إلى القراءة لو يستمع لبعض القراءات القراء المعروفين القراءة المؤثرة أن هذا أيضا أمر طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمعه من ابن مسعود مع أن الله قد أنزل عليه القرآن هو صلى الله عليه وآله وسلم فهذا فيه جواز مثل ذلك او أن تطلب من أحد تقول اقرأ علينا اقرأ شيئا من القرآن أو تستمع لقراءته هذا أمر مطلوب نعم. قال باب قول المقرئ للقارئ حسبك قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان ثم قال باب قول المقرئ باب قول المقرئ للقارئ حسبك المقرئ هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأ الأمة القران أقرأه جبريل ثم هو قرأه على الناس والصحابة تعلموا منه صلى الله عليه وسلم والقاري هنا هو ابن مسعود فلو أن القارئ أن المقرئ أو المستمع يقول لمن يقرأ عليه حسبك انتظر لا حرج في ذلك وهذا والله أعلم فيه إشارة إلى أنه لم يرد عند الانتهاء من القراءة لفظ معين لم يرد أنه حينما ينتهي من القراءة يقول صدق الله العظيم لا شك أنه صدق الله العظيم وأن الله أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا ولكن الالتزام بهذه اللفظة بعد كل قراءة هذا يحتاج إلى دليل نعم ما ورد ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ولا أن الصحابة كانوا يقولونه ولا التابعون لهم يقولون هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود مرة حسبك يكفي حسبك ونقلوه لنا الصحابة رضي الله عنه حينما قال له اقرأ من اول سورة النساء قال اقرا عليك وعليك انزل قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري قال فقرأت عليه من اول سورة النساء حتى بلغت قوله جل وعلا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك حسبك الان قال فنظرت اليه فاذا عيناه تذريفان صلى الله عليه واله وسلم يبكي تأثر لما سمع القرآن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشيء وجئنا بك على هؤلاء يعني جئنا بك يا محمد على هذه الأمة شهيدا تشهد عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى خوفا من الله عز وجل وتذكرا لهذا الموقف العظيم ولكن لما أراد من القارئ أن يقف قال حسبك يعني يكفي أن تقرأ ولهذا لو أن الإنسان إذا أراد توقف القراءة يقول حسبك لا بأس ولكن وأما قول صدق الله العظيم فانما نعلم دليلا عليها ومن علم دليلا فلياتي به لكن لا نعلم دليلا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه ولا عن التابعين أن النساء اذا انتهى من القراءه يقول صدق الله العظيم نعم اذا انتهى من القراءه يسكت لا من القراءه يسكت ولا شيء ليس هناك دليل على ذلك لان هذا عباده والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القران دائما وابدا كل يوم يقرأ القران ويسمعه منه الصحابه في المسجد ويسمعه الصحابه منه في بيته ويسمعونه في الخطب ويسمعونه يقرأ على البعير كما مر معنا وهو أيضا مسافر على البعير يقرأ سمعوا منه وما نقل لنا أنه كان يقول صدق الله العظيم فالمسألة مسألة اتباع والإنسان لا يفعل فعلا على سبيل العبادة إلا بدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ولهذا يقول العلماء الأصل في العبادات المنع لحديث عائشه هذا الاصل في العبادات المنع فمن اراد ان ياتي بعباده فعليها ان ياتي بدليلها لان الاصل هو المنع و وجه الاستشهاد بالحديث على الباب واضح باب قول المقر القاري حسبك يعني اذا اراد ان يتوقف يقول له حسبك الان كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود ونكتفي بهذا القدر وقد بقي اربعه ابواب تقريبا نؤجلها الى غد ونجيب على ما تيسر من الأسئلة ونعتذر يعني عن الإطالة لكن الشيخ ما كان موجودا فنحن يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في باب العقيدة أو في باب الفقه أنا ما أدري الشيء بالسؤال لكن إن كان يقصد متى يذكر يذكر في باب العقيدة وفي باب الفقه وفي باب التفسير وفي باب الحديث كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه يقول هل تجوز بدون الوضوء قراءة القرآن نقول نعم إن كانت قراءة القرآن عن ظهر قلب عن ظهر قلب فيجوز أن يقرأ المحدث حدثا أصغر وأما من عليه حدث أكبر فلا يقرأ لا حفظا ولا من المصحف وأما إذا كان يريد يقرأ من المصحف فلا بد أن يتوضا لأن في حديث عمر بن حزم وهو حديث صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وألا يمس المصحف إلا طاهر والعلماء أيضا يستدلون بقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون فقالوا هذا إذا كان في الملائكة الذين هم مطهرون وذكر الله هذا الوصف وهو وصف لازم لهم فمن يقراه وهو قد يكون على وصف غير الطهاره من باب اولى ان يكون بهذا الوصف وهو وصف الطهاره والصواب انه لا بد لقاله القران اذا كان اراد ان يقرا من المصحف ان يكون طاهرا اما اذا اراد ان يقرا عن ظهر قلب فلا حرج عليه ان يقرا هل يجوز القراءه بدون احكام وهل للمراه انتهى بنفسها للرجل وتقول لن تتزوج منك اما القراءه بدون احكام فالتجويد العلماء مختلفون فيه وأصح الأقوال قول الجمهور أن التجويد أنه سنة محبب ومندوب ولكن ليس بواجب فإذا تعلم الإنسان التجويد فهو أمره مطيب ما يعينه على تحسين القراءة ولكن أيضا يحذر من المبالغة التي قد تؤدي بالخروج بالقارئ عن المقصود مقصود القراءة الذي هو التدبر والتأمل وأما هل المرأة انتهى بنفسها للرجل؟ نعم ما في بأس أنتهى بنفسه هذا الرجل ولكن لا بد أن يكون هناك مهر وهل تقول أريد أن تزوج منك نعم ما في حرج إذا أمنت الفتنة لا حرج في ذلك وخاصة إذا كان من طلاب اي نعم العلم يقول كيف يجاب عن الذي جاء عن عثمان رضي الله عنه كان يختم في ركعة احسنت نعم جاء عن عثمان أنه ختم القرآن في ركعة واحدة وهذا ثابت عنه ان أنه ختم القرآن في ركعة واحدة خلف المقام أحد السلف قال كنت أصلي فكان رجل يزاحمني فإذا هو عثمان ما يزال قائما حتى ختم القرآن في ركعة لكن هذا الحقيقة فيه جوابا من العلماء من قال إن من تعود على قراءة القرآن وسهل على لسانه وصار متعودا عليه يمكن أن يقرأه في ليلة لأن الإنسان وهذا أمر ملاحظ كل ما أكثرت من قراءة القرآن كل ما خف عليك إذا لزمت القرآن يهونه الله عليك وإذا بعد عهدك عنه تقرأ تجده شاق عليك فقالوا إن بعض الناس يعني من كثرة قراءته وملازمه القرآن ييسر الله عليه القرآن حتى أنه يقرأه في ليلة هذا قول فقالوا هذا من كان حاله مثل ذلك ولعل عثمان مثل هذا ومن العلم من قال لا لا ينبغي أن يقرأ في أقل من ثلاث وهذا الذي اعتقده صوابا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث لكن ما جاء عن عثمان رضي الله عنه عن غيره من الصحابة أحسن ما يجاوبه به ما أجاب به الذهبي في سير رم النبلة قال لعل هذا منهم كان على سبيل النذر لعلهم ألزموا أنفسهم لعله نذر أن يقرأ القرآن في ركعة واحدة في ليلة واحدة خلف المقام فهو محمول على شيء خاص لأنهم تعرفون النذر من نذر أن يطيع الله فليطعه فلو نذر إنسان يقرأه في ليله وجب عليه أن يفي بالنذر لأن الوفاء بالنذر واجب لأنه طاعه فيحمل على أمر خاص يتعلق بهم ولكن السنة هل لا يقرأه في أقل من ثلاث يقول ما هي الطريقه السليمة التي يمكن بها الجمع بين حفظ كتاب الله ودراسة تفسيره وما هو التفسير الذي تنصح به بالنسبة لطلب العلم المبتدئ والله يا أخي أنت ذكرت الجواب يعني الطريقة السليمة أن يجمع بين حفظ القرآن ودراسة تفسيره وفهم المعاني لأن فهم المعاني يعين على الحفظ فهم المعاني يعين على الحفظ وأنا أقول الحمد لله عندنا القراء موجودون في المسجد النبوي كثير ممن يقرؤون القرآن فرتب أمورك واجعل لك وقتا تقرأ على أحد المشايخ حيث أنك تضبط القراءة وتجعل جزءا للقراءة للضبط أولا وجزءا للتسميع وتقرأ في تفسير القرآن ما يعينك عليه ومن أحسن الكتب حقيقة في تفسير القرآن تفسير الشيخ السعدي رحمه الله كتاب مختصر وكتاب يعنى بالمعنى, بالمعنى يعنى بالمعنى يعني حينما تقرأ, تقرأ هذا التفسير ما يذهب بك إلى قال فلان وقال فلان وقال فلان ولا يطول عليك يأتي مباشرة إلى المعنى المراد من الآية بحيث أنك إذا قرأت الآية تبين لك أن هذا هو المراد بها وهو الحقيقه كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب العلم ويسرح لعامة الناس فنعمل جمع بين حفظ القرآن ومدارس تفسيره أمر عظيم وكما قدمنا ثناء الكلمة أنه ينبغي إنسان يأتني يا أخوان بالقرآن. اجعل لك وقت خصص لك وقت يوميا قف عنده دونه خطوط حمراء ما تقول لا بسيط أنا أترك وردي اليوم وأقرأ يوم ثاني لا ألزم, ألزم نفسك بكتاب الله عز وجل حتى تكون من أهل القرآن قال هل في حديث الواهبة نفسها دلن على جواز الزواج بدون ذكر خطبة الحاجة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل خطبة الحاجة شرط ولا بد منها أم أنها سنة الجمهور على أن خطبة الحاجة سنة وانه ينبغي ان يرتى بخطبه الحاجه قبل عقد الزواج ولكن لو حصل الزواج بدون خطبه الحاجه فان العقد صحيح هل يجوز هل يجوز متكئا قراءة قراءه القران عجيب هذا ثاني سؤال يمر علي يقدم المفعول به على الفاعل يعني يقصد هل يجوز ان يقرا القران متكئا نعم يجوز الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا حرج استدللتم على ان ترتيب السور اجتهادي بان الصحابه اختلفوا في ترتيبها لكن قد يقال ان الصحابه اختلفوا في كثير من الاحكام الفقهيه ولا شك ان الاحكام الفقهيه توقيفيه فما الجواب على هذا الاعتراض نقول هذا استدلال في غير محله المسائل التي اختلفوا فيها الصحابه في الاحكام الفقهيه إما أن لا يكون الدليل ظاهرا وإما أن يكون ظاهرا لكن ما وصل إليه ولهذا يا, يا اخوان أنا أوصي بقراءة كتاب عظيم اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر أحد عشر سببا فيها الاعتذار عن العلماء بسبب مخالفتهم للدليل لأنه قد يكون هذا الصحابي بلغه هذا الحديث والصحابي الآخر لم يبلغه مثل ما حصل أن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه مع لازم ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ما علم أن الجدة نصيب السدس ولهذا قال لا أعلم, لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله شيئا ولكن أسأل الناس فسأل الناس فقام بعض الصحابة وأخبره ان لها السدس وعمر أيضا خفي عليه مسألة الدخول على الأرض التي فيها الطاعون حتى سمع الحديث من عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك فنقول لا الاختلاف في الأحكام الفقهية يختلف يا أخي لان مساله القران اجمع بمجمع من الصحابه بمجمع من الصحابه وهذا امر مشهور معروف جمع القران يختلف تماما وهذا امر يحتاج اليه الناس كلهم يقول هل في حديث الواهبه نفسها صلى الله يزوجكم جميعا يعني ما شاء الله الاسئله عن الواهبه نفسها كثيره هل حديث الواهبه نفسها هل في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج اصحابه نعم وإن كان يقال يا أخي هذا الرجل هو الذي طلب وهي التي عرضت هي التي عرضت والرجل أيضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له بها طلب من ذلك لكن لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتزوج المسلم لأنه قال يا معشر الشباب تزوجوا من استطاع منكم الباء فليتزوج هذا حتى بلا شك هل أفضل أن يجتهد المسلم في كثرة اتلاوها يحفظ قليلا من القرآن يجمع بينهما يجمع بينهم. يحفظ ويتلو ولا يثبت القران الا بهذا هل من يكون مشغول بحفظ القران ومذكرة ما يغنيه عن ان يكون له ورد يختم به القران قراءه من المصحف نعم ما دام انه مشتغل بحفظ القران وله ورد يعني يحفظ كل يوم جزء ويراجع هذا يعتبر ورد من القران اذا كان رجل يصلي او يقرا بجانبك ان تقرا القران هل ترفع صوتك بالقراءه ترفع بين بين ترفع صوتك رفعا لا يشوش عليه كما أنه لا يشوش عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه خرج على الصحابة بعضهم يقرأ وبعضهم يصلي ويرفعون أصواتهم فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فإن كل منكم يناجي ربه فيجهر جهرا بين بين ليس جهرا يعني يشوش على غيره ولكن يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه أو من بجواره وهنا ورد أسئلة من الشبكة وليس إعلانا يقول من غلب على ظنه أن الصلاة الفجر تؤدى في غير وقتها فهل يعمل بهذا الظن أخي أولا هذا الظن ما منشأه يعني لماذا ظننت أنت هذا الظن هل أنت طالب علم هل أنت بصير في معرفة الوقت هل أنت من أهل الخبرة والشعن أم أن هذه الأمور تخفى عليك وأنت تجتهد فهذا لابد فيه من التفريق فالأصل أن المسلمين يصلون في الوقت هذا هو الأصل جماعة المسلمين الجماعة القائمة والمساجد الأصل أنها على الوقت والناس مؤتمنون على هذا لكن إن تبين لك بالدليل والبينة القاطعه فهذه مسألة أخرى فأقول غلبه الظن ينظر فيها مسألة لا بد من التفصيل فيها فالأصل أن عمل المسلمين صحيح في باب الأذان والصلاة هذا هو الأصل في بلاد المسلمين ولكن لو تبين خلاف ذلك بالدليل القطعي فإنه يصار إلى ما يدل عليه الدليل هل يجوز الإقامة في بلد لا يحكم بما أنزل الله؟ يا اخي احرص على ان تقيم في البلد الذي يحكم بما أنزل الله وأن تقيم في بلاد المسلمين خير لك كثر سواد المسلمين وانجو من السكنة ببلاد الكفر لأن بلاد الكفر لا لا بد ان يصيب الانسان ما يصيبه ولا بد ان يرى من المنكرات ومما حرم الله عز وجل لا بد ان يرى الشيء الكثير والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من مسلم مات بين ظهراني المشركين وقال لا تترى انارهما فينبغي المسلم ان يحرص ان يكون مع المسلمين ويكثر سواد المسلمين وحتى لو كان الإنسان بنفسه قويا على دينه مستمسكا به فإنه تنشأ له ذرية وذرية يعيشون بين الكفار يتأثرون بأخلاقهم وبعاداتهم ومعلوم أن في كثير من بلاد الكفار أنهم يطلقون العنان ويتركون للأولاد حريتهم فيما يريدون مما حرم الله عز وجل وقد يمنعون أباهم من أن يعارضهم فيما يرغبون إليه فعلى المسلمان يحرص أن يكون مع المسلمين وبين المسلمين وفي بلاد المسلمين <تصفيق> ولو كان فقيرا ولو كان لا يجد من ساعة العيش ما يجده في بلاد الكفر فان الاخره خير وابقى يقول شيخنا حفظكم ما هو المختصر الفقهي الذي تنصحون مبتدئ به اولا لعل احيل السؤال على الشيخ عبد السلام بعد المغرب لكن انا اجيب بانه لا مانع ان يتفقه أن يقرأ طالب العلم ملخصا فقهيا في المذهب الذي في بلده مثلا في المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي لا حرج وبعد أن يضبط الأصول يصل إلى مسألة الدليل لكن كونه يتلقى على كتاب في المذهب مختصر لا حرج على أي مذهب كان لكن بعد ذلك بعد ان يعرف الفقه ويصبح عنده قاعدة يحرص على أبدا ويلتزم بالدليل ومن الملخصات القيمة الحقيقة منهاج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله هذا كتاب في الفقه مختصر ونافع وحقيقة حريص على الدليل في كثير من مسائله كتاب جيد ومختصر منهاج السالكين للشيخ السعدي يقول نرجو أن لنا كيفية الرقع في القرآن لأننا نجد كثيرا يقرؤون على الماء ثم يصبون الماء ويشربون هذا سؤال طويل يحتاج إلى محاضرة لكن نقول نعم لا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن وأن ينفث في الماء وقد جاء عند أبي داود بسند جيد كما يقول الشيخ عبد بن باز رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في الماء نفث في الماء ثم الأصل يا أخي الأصل في هذه الأمور الحل والإباحة قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام تداووا عباد الله هذا هو الأصل والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ما انزل الله دانا الا انزل له دواء علمهم من علم ومن من جهله فالأصل في التداوي الحل والإباحة فلا مانع ان يقرا في الماء ينفث في الماء أو ينفث في زيت في الزيتون أو ينفث على بدنه كل ذلك جائز ولا حرج في ذلك ان شاء الله هل هناك مخالفات عقديه في كتاب الموافقات على كل هذا كتاب من الكتب المطوله وفيه بعض الاشياء لكنه كتاب قيم وكتاب نافع وفيه العلم الغزير وفيه الخير الوفير وقل أن يخلو كتاب من بعض الملاحظات إلا كتاب الله عز وجل ما معنى هذه كلها أسئلة في العقيدة ما معنى قول الفلاسفه الله هو العلة الفاعلة على كل حال قول الفلاسفة هذا قول فاسد لأن الفلاسفة يريدون أن يقولوا أنه ليس هناك إله وإنما هذا يسندونه إلى كما يسنده الشيوعيون إلى الطبيعة ما يريدون أن يقولوا أن هناك إله مدبر لأنهم يحكمون العقل وهم بدلا يقولوا الله يقول العلة الفاعلة وهذا حيدة منهم عن اسناد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وبإمكان الأخ يسأل المشايخ في العقيدة ما حكم رفع الصوت بتلاوه القرآن لغرض التعليم في حلقات المسجد النبوي؟ ما هذا يسلم برا ويسلّم المسجد النبوي لعلهم أهل المدينة. ما حكم رفع الصوت بتلاوه القرآن لغرض التعليم في حلقات المسجد النبوي؟ وهل يدخل في النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا حرج في هذا. لا حرج أن يرفع صوته بقراءة القرآن ليعلم الناس. ولكن رفعا بقدر ما يستمع من حوله. بعض الناس الآن يرفع يسمعه البعيد جدا عنه. يرفع رفعا يستفيد منه من يحيط به ويجلس عنده ولا يدخل هذا في في النهي في رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجوز رفع الصوت في القرآن كما يفعل الآن الائمه يقراون بالمكبرات الصوت وصلون التراويح والصلوات كذلك الخطب خطب الجمعة هذا لمصلحة عامة لا حرج في ذلك وإنما المراد رفع الصوت فيما لا فائدة به أو في لا يحتاج إلى رفع الصوت به. هذا السؤال أنا أذكره لأن الأخوان مفروض ما يرسلوا لي السؤال هذا يقول كيف يمكن الحصول على سي دي أو كاسيت لسماع الدروس بدون تشغيل الأنترنت لأنني يوجب عندي الأنترنت بالبيت وأنا مهتمة جدا بهذه الدورة جزاكم الله خيرا يجيبها الأخوة مسؤولون نرجو الدعاء لمن يستمع للدرس عبر هذا الموقع بأن ييسر الله لنا بضله التوفيق أو السداد والإخلاص في الطلب حفظكم ربي ورعاك نسال الله لنا ولكم جميعا نسال الله لجميع التوفيق والسداد نسال الله يرزقنا وإياكم الاخلاص وأنزقنا وإياكم العمل النافع والعمل الصالح آخر سؤال يقول هل يجوز أن تخرج كفارة المريض الذي لا يرجى شفاؤه نقدا إذا كان يجوز فما هو المقدار, المقدار المحدد وهل يكون إخراج الكفارة عفتون ماجورين لا الأصل في كفارة الصيام أنه يخرج طعاما أنه يخرج طعاما لكن لو أردت أن توكل رجلا تدفع إلى جهة, جهة هيئة موثوقه أو رجل موثوق تدفع له مال وتجعله وكيلا عنك وتقول ايها أيها الوكيل اشتر عني بهذه النقود طعاما وأخرجه لا حرج أما أنه يخرج بدل الكفارة تكون نقودا لا لأنه لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخير كل الخير في هديه صلى الله عليه وآله وسلم واش رأيكم نكمل هسلة والنقف كم يؤذن المغرب؟ طيب على كل حال خلاص هي أربعة أسئلة ما نقبل غيرها شيء. يقول هل عندما يقرأ القرآن لا ولا يتلفظون الحرف في مخارجهم خصوصا الصاد الثاء السين كله سين وضاد هل فيه إثم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان الأعجمي الذي ما يستطيع ان ينطق الثاء أو الصاد أو الضاد لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن ينبغي له أن يحرص أن يحرص أن يتعلم وأن يضبط هذه الحروف لأن هذا كتاب الله عز وجل وهذا يحتاج إليه في صلواته صلوات المفروضة فيحرص ولكن لو ما استطاع بسبب عجمته لا يكلف الله نفسا الله وسعها يقول التي انني أقرأ في الوتر سورة الإخلاص ثلاث مرات إلى أثر بقول الرسول قرأت القرآن كامل لا يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن كان يقرأ في الوتر مرة واحدة فلا, تجت فلا, تجتهد, اجت فلا تجتهد اجتهادات من قبلك لكن إذا انتهيت من الصلاة اقرأ قل هو الله واحد ما شئت ولو مئة مرة لكن في الوتر اقرأها مرة واحدة لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة هل يجوز رفع الصوت بالقرآن في المسجد؟ نعم يجوز رفع القرآن بالصوت في المسجد ولكن ينظر إذا كان عنده أحد يشوش عليه، أحد يصلي، أو أحد نائم، أو يتدرسون العلم يكون رفعه بين بين يرفع رفعا بحيث لا يشوش على من حوله. وقد ذكرنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وفيهم من يقرأ القرآن وفيهم من يصلي وقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءه فكلكم يناجي ربه لكن كل يجهر بقدر من السنه قول المرء لأخيه حسبك خاصة لما يحتاج إليها كثيرا هل من السنة قول المرء لأخيه حسبك خاصة لما يحتاج إليها كثيرا ولا الذي يظهر هذا يا أخي إنه جائز يعني الإنسان إن إذا أرد الإنسان يكف وينتهي ينتهي من يقول حسبك ما أنا حسب يكفي يكفي لا بس وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل العمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وأسأل الله أن يشكر لكم حسن الاستماع ونجعل يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع وقد أطلنا عليكم كثيرا لكن نرجو الله ان يعظم لنا ولكم الأجر وصلى الله وسلم على نبينا محمد